بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ا الكتاب لا غيب فيه ذلك الكتابنا غيباً، وذلك الكتابنا غيباً. أدلل المستقيم، أدلل المستقيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينتقون. الذين يؤمنون بالغيب ويسمون الصلاة وما رزقناهم يتقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم والذين يؤمنون والذين ما أنزل إليك وما أنزل من أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك من أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين كفروا سواء عليهم أأ أنزرتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأ أنزرتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون فَتَن الله عَلَى قُلوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ فَتَن الله قَاعِدِي بِعَلَى وعلى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَرَأَى الْأَبْصَارُ بِشَوَى وَمَا ذَلِكَ الْعَظِيمُ وَإِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ يُقَادِرُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يُقَادِرُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم فَيَفْسُدُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا كيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالون وَآمِنُوا آمَنَ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ فَهَاؤُوا وَرَتِلٌ لَا يَعْلَمُونَ أَلَٰإِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَرَتِلٌ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا أمنا قالوا أمنا وإلا خلو إلى شياطينهم قالوا إنما كم إنما نحن مستهزئون قالوا خلنا وإلا خلو إلى شياطينهم قالوا إنما نحن يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في قغيانهم يعمرون الله يستهزئ بهم ويمدهم في أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الغيد كهدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقض ناورا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم مثلهم كمثل الذي استوقض ناورا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم فَلَمَّا أَضَاءَ أَسْمَ حَوْلَهُ زَادَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُنْصَرُونَ فَلَمَّا أَخَذَهُمْ أَضَاءَ حَوْلَهُ ذهب اللَّهُ بِنُورِهِ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا وَمَنْ بُكْمٌ أُمٌّ انْتَهُمْ لَا يَرْضَعُونَ وَمَنْ بُكْمٌ أُمٌّ انْتَهُمْ لَا يَرْضَعُونَ أَلَكْفَنِ مِنَ السَّمَاءِ فيه من السماء في غنمات ورعب وبرط يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائف حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائف حذر الموت والله مفيتق بالكافرين والله مفيتق بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم يكاد البرق كلما اضاء لهم جَاءَ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ إن قَامُوا كُلَّمَا أَحَجَّ أَمَّنْ مَشَى فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَابَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَرَبِّ شَاءَ اللَّهُ لَذَابَ الْجَمْعُ وَأَبْصَارُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنذن من السماء ماءا الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السموات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السموات رزقا لكم فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْذَارًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْذَارًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِيهِ رَيْبٌ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِ مَعْبُدٍ فأتوا بشورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عرضنا فأتوا بشورة من مثله فأتوا بشورة من مثله وادعوا شهداءكم من بسم الله ان كنتم صادقين اخفوا شعور من نفسي ودعو صدر ارقوم لا يقول إن كنتم صادقين اِلَّا لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَكُونُوا ظُلَمًا وَقُودًا مِنَ النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ سَإِلَّا لَمْ تَفْعَلُوا لَن تَفْعَلُوا فَتَكُونُوا ظُلَمًا وَقُودًا مِنَ النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ أُعِدَّتْ وَإِذْ بَكَى فِيهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن أهم جنات تجري من تحتها الأزهار كلما غزقوا مِنْ من ثمرة رزقا قالوا آذى الذي غزقنا من قبل كلما غزقوا منها من ثمرة فَكُلُوا عِنْدَ الَّذِي يُحْيِيكُمْ إِنْ قَدِرَ وَأُتُوا بِمُتَشَابِهًا وَأُتُوا بِعَتَشْنَاهُ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ولهم فيها أزواج طهرة وهم فيها خاشرون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحي أَيْضُا مَثَلًا مَا دَعُوَتَنَ فَمَا تُوَقَّعَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَكَم مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا به كثيرا تضل به كثيرة ويهدي به كثيرة تضل به كثيرة ويهدي به كثيرة وما يضل به إلا الفاسق الذين ينقضون عهد الله من بعد إتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الذين ينقضون عهد الله ويكتعون ما أعلن الله به أن يوصل ويشتدون في الأرض أولئك هم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 ثم أرواتا فأخواتكم ثم الميتكم ثم الحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جريعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى إلى السماء تواهن سبع سباوات وهو بكل شيء علي وهو بكل شيء علي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وَمَنْ قال قَالُوا رَبُّنَا كَرِمَنَا بِسَتِينِ جَنَّاتٍ أَصْفَخِذَةٍ هَأَنُ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويستك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال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 فقال أنبئوني, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء قالوا سبحانك لا علم لها الا ما علمتنا قالوا صبحانك لا علم لها الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم, إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم فلما أنزعا بأسماعهم قال ألم أقول لكم قال ألم أقول لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تفتمون قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تفتمون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 لا أبا واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم أتى أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث وكل منها رغدا حيث شئت ما و كل منها رغدا وَلَا شئت ما ولا تقوى هذه الشجرة فتكونا من أضالين و منها رغدا حيث شئتما وما وانا يتفوه به الشياطين سبت فينا ان الله ظالم ذاذر لهم الشيطان عنها فاخرجهم مما كانوا فيه وَكُلْنَا بِقَوْبِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ نَادُوا وَكُلْنَا بِقَوْبِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ نَادُوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى في وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو تَعَالَوْا وَقِفُوا قُلْنَا ابْقُوا مِنَّا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْنَا ابْقُوا مِنَ هَذَا لَن اِنَّمَا يَكُنْ نَفْعُكُمْ مِّن مَّهْدٍ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اِنَّمَا تَجَاعَدُوا يَا قَوْمَ النَّارِ وَرَهْنًا يَحْزَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هم فيها خالدون هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل المتنى التي أنعيت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهديكم وإياي فرهبون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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا يفتكون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق في الباطل وتكتموا الحق فَوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَدْخُلُ الْحَسْبِ الْبَاقِ وَتَسْفُورُ الْحَسْبَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَفِيمُ الصَّلَاةِ وَأَتُ الزَّكَاةِ وَمَكَوُوا مَعَ الْوَاقِعِ ولا سَوَّىٰ لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ سَكَنًا وَٱلْبَحْرَ فَأَجْرَىٰ لَكُمْ مِّنْهُ رِزْقًا ۖ أَفَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تكلون سول أنفسكم وأنتم تسلون القدر، أَفَلَا تَعْتَنُونَ أَفَلَا تَعْتَنُونَ وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ عَلَكَ لَثِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ أن أنظروا ربه وأن لهم إليه رجاء يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالم يا بني لا تلو نمس التي أعمس عليكم وأنني فضلتم على العالم. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعا ولا ي منها عدل ولا هم ينفرون واتقوا يوما لا تجهي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا وَإِذْ نَجَّنَاكُم مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ وَإِذْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذُوقُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَذُوقُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك, وفي ذلك بلاء من رَّبِّكُمْ عظيم وَإِذْ لَقْنَاكُمْ فِي الْبَحْرِ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا أَعداءَكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ وَأَغْرَقْنَا أَعداءَكُمْ وَإِذْ تُخْفُونَ عَلَيْهِمْ وَأَخْبَرْنَا بِكُلِّ ذِكْرٍ فَانْجِئْنَا وَأَغْوَقْنَا أَلَمْ تِرْ عَوْنَهَا أَن سُمُّمُوا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً مَتَّخَذْتُمْ اللَّيْلَ لِغَيْلٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا غَشَّاهَا أَظْلَمَ اللَّيْلُ وَهُمْ يَفْرَحُونَ وَإِذَا مِنْ صَلَاتِهِمْ وَقَامُوا ما عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وما عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب لعلكم تهتدون. وَإِذْ أَتَى اللَّهُ بِالسَّكِينَةِ وَالْفُرْقَانِ لَا تَفْتَرُونَ تَكْذِيبًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُقَتَّلُوا أَمْ وَإِذْ فَلَمْ تَرْقَهُمْ يَقُولُ إِنَّمَا كُنْتُمْ فَلَنْ تُنْفُذُوا بِالسِّخَافَةِ كُلَّ إِلَّا فَتُحُوهُ إِلَى دَارِيْكُمْ فَكُتُرُوا أَنْفُسَكُمْ لَهَا خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ دَارِيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ذلك الخير لكم أن زباريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الوحيد إنه هو التواب الوحيد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 وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَضْرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ وَقَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا كَذَبْتُمْ وَاللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ من وَاذِ لَوْتِكُ لَلَّكَ تَشْفُرُ وَوَلَّنَّ عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَوَلَّنَّكُمْ لَكُنْتُمْ ظَمَأًا بَلْ الْمَنَّ قلوا من طيبات ما رزقناكم. قلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 وَإِن كُلُّ نَدِيمٍ هَذِي الْقُرْيَةِ كَفَرُوا لَمَا حَيْثُ جَدْتُ رَغَدًا وَرُدُّ الْبَرَكِ سَجَدًا وَكُنْ حَسْبُكَ أَن تُنذِرَ الَّذِينَ خَطَأُوا الْعَاقِبَةَ الْمُحْسِنِينَ, وتنبيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لهم فَأَنزَلْنَا على الذين ظلموا رِجْزًا فأنزلنا على الذين ظلمو رجزاً من السماء بما من السماء بما كانوا يفسقون وَأَرْسِلِ السَّقْ قَوْمُ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَجِئْنَا بِالْأُنثَىٰ فَأَنتُمْ تَخافُونَهَا ۖ فَإِنَّنَا رَادُّوهَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض مُفْسِدِينَ قُلُوا وَاشْرَبُوا من اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُو لَنَا رَبَّكَ لن لَنَا رَبَّكَ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من دفلها وكتائها وفومها وعدتها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت قال أتستبدلون الذي هو ارنا بالذي هو قن قال اتستبدلون الذي هو ارنا لكم ما سالتم اهدفوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يأتسون. إن الذين آمنوا والذين آدو والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين آدو والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم وربنا فوقكم قرّخذوا ما تناكون بقوته وذكو ما فيه لعلكم تستكون. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ثُمَّ توليتم مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ثُمَّ توليتم ذا ذلك بلولا فضل الله عليكم ورحمه لكم كنتم من القاصرين الله عليكم ورحمه ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم في السر فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم في الشبك فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعضة للمتقين. فجعلناها وما وما للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقْرًا قالوا أتتخذنا هزواء قالوا أتتخذنا هزواء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا دع لنا ربك يذن لنا ما هي قال إنه يقول إن أبقى صلابارغ ولا بكر نعوان بين ذلك قال إنه يقول إن هذا قوله تيج انا بنتنا وليل غالي ما تؤمرون تفعلون ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قُرِّضُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ علينا وإنا إن شاء لَنَا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُتَّدُونَ قُرِّضُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إن لا أظنه مستجود. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذرول تسير الأرض ولا تسير الحرة مسلمة اللاشية فيها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذرول. الطيور الاضوا ولا تسكن الارض متلله التي بها قال الان اجتت بالحق قال فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَذَدَّ وَحْمٌ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَذَدَّ وَحْمٌ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْسُونَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْسُونَ فَقُلْ نَقْرِبُهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْ نَقْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِينَ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَأْقِلُونَ كَذَلِكَ يُحِينَ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 إِنَّ لَكَ يَشْقُقُ فَيَغْرُدُ مِنْ الْعُلَى وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ, لما يهبط, من خشية الله وإن لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَالَّهُمْ وَمِنَ النَّاسِ مَنُّ أَفَتَقْمَعُنَّ أَيْنَ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُنَّ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُنَّ أَفَتَقْمَعُنَّ أَيْنَ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرقونه ثم يحرقونه من بعد ما عقره وهم يعلمون ثم يحرقونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَكَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا لَكَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ وَإِذَا قنا بعضهم إلى بعض قالوا أتحذتونهم بما تتحضروا عليكم ليحذركم به عند ربكم أفلا, تعفلون أفلا تعفلون أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَرَى عَلَّمَنَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَ وَالنُّفُوسُ يُنَالَ يَلْمُ الْكِتَابِ إلَّا أَنَّ يَوْمَ إلَّا يَظُنُّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَتَّخَذُونَ مِنَ يَقُولُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا سَوَاءٌ الَّذِينَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ يشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم وقالوا لن النار وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَّ نُّوْا إِلَّا أياما قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى من جاء رساني اذن واحاق قصي خفي تقوله لاء انك اصحا نم ام يا طالب والذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعنوا الصعرحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميتاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وإذ أخذنا بيسا قدر إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذل القربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذل القربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيم الصلاة وَآتِ الزكاة، وأقيم الصلاة وآت الزكاة ثم توالئثم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأطموا الصلاة وعاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قنا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَ لا لَا تَشْفِقُونَ دِمَا أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَمْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ تُمْمَ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَ قَوْمٌ لَا تَشْفِقُونَ دِمَا من دياركم ثم أقرضتم وأنتم تشهدون ثم ثم هؤلاء يقتلون أنفتم وتخرجون فريق منكم من ديارهم ثم ثم هؤلاء وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والرذال وإن يأتوك أسرات فادوهم وتخرجون فريقا من يا ليت ظهرون عليم بالاذي والرذ والذوئ يأسوكم اسرات فادهم وإي يأسوكم اسرات فادهم وهو محظم عليكم اخراجهم. وإن يأشوكم أتارا تخاذوهم وهو محرم عليكم إقراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أولئك الذين استغلو الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين استغلو الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفتنا من بعده بوسطل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفتنا من بعده بوسطل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأنجبناه بروح القدس وَاتَّخَذَ النَّاسُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً بروح يُنصَرُونَ أَفَكُلَّمَا جَاءَ أَفٌّ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ فَكُلَّمَا جَاءَ حَقٌّ وَتُلُومُ بِما لا تَفْوَى أَمْ فَسُقُ تَسْتَبْغُونَ تَفْرِقٌ كَذَلِكُمْ وَتَفْرِقٌ تَفْسِلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلٌّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غل بلّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ولمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِزِّ اللَّهِ مُقَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْسِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عند لقد كل ما معه وكان قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فكانوا قَرِئُوا يَتَفكَّرُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّا جَاءَهُمُ الْعَذَابُ أَمْ نَعْرِفُ كَفْرُهُمْ بَلَى نَتُمُّ عَلَى الْكَافِرِينَ الله عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ بِئْسَ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَذْكُرُونَ مَا أَنذَرَ اللَّهُ زُهْرًا أَنَّ ينزل اللَّهَ مُنَذِرُهُمْ قَبْلَ يَوْمِ يَتَجَابُونَ مِنْ, من, من عِبَادِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ تَرَى بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا لما وراءه وهو الحس مصدقا لما معه قل فلم تقتلون بياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون بياء الله قبل إن كنتم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون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 قالوا سما وعفينا وأشربوا في قلوبهم اللعيل لبففرهم قالوا سما وعفينا وأشربوا في قلوبهم اللعيل لبففرهم قلب سما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل السَّمَاءُ تَأْمُرُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل إن كانت لكم الدار الأعوة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوا أبدا ما خدمت أيديه والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا ولتجدنهم أحرص الناس مات على حياتي ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن والطط والله بطير بما يعملون وما غصير بما يفعل كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لبريدة إنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا ما بين يديه وهدى وبشرى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل عمك لف إن الله عدو للكاثرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله عدو ولقد أنزل ما إليك آيات بينات ولقد أنزل إليك آيات بينات وما يقصوا بها إلا الفاسقون وما يقصوا بها إلا الفاسقون أَو كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَو كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلِ, لا يؤمنون, بل لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ علم إِنَّ اللَّهَ مصدق لِمَا مَعَهُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابًا اللَّهُ وَلَمْ نَجَّهُمْ مَسُورٌ مِنْ أَنْذِلَ اللَّهُ مُقَدِّرٌ لِمَا مَعَهُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابًا اللَّهُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ وَلَا مُلْكِ سُلَيْمَانَ على مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بفادل هاروت وماروت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون مات السحر وما أنزل على الملكين لبابل آروت ومأروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إن إنما نحن فتنة فلا تفكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وَمَهُمْ بِظَالِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِبْنِ اللَّهِ وَمَهُمْ بِظَالِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بإذن اللَّهِ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَتَعَنَّى مَا يَهْوَهُ وَلَمْ يَنْتَمُ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ ولئس السماء شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقون متوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أين ينزل عليكم من خير من ربكم؟ ما يود الذين تفعوا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ما ننثخ من آية أو ننسها ناس بخير منها أو مثلها ما ننثخ من آية أو ننسها ناس بخير منها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله دمره لك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل وَمَن يَتَبَسَّلُ كُفْرًا بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادْكَتْ فِي أُمٍّ مِنْ أَهْلِ الْفِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحق والتكثير من أهل الحساب لو يرضونكم من بعد إيمانكم كبارا حزدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق تعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره تعبوا واصلحوا حتى يحيي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدمون لأمفسكم من خير تجده عند الله وما تقدمون لأمفسكم من خير تجده عند الله إن الله بما تعملون بصير وَمَا ابْتَغَيْتُمْ مِنْ بَطِيلِ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا من كان هودا أو نصارا تلك أَمَانِيُّهُمْ إِلَّكَ أَمَانٌ يُوَقِّرُهُ قُلْ هَاتُوا بُهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ هَاتُوا بُهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ وَعِنْدَ رَبِّهِ بَلَ من أسلم وجهه لله وهو محفر فله, فله أجره عند ربه ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست في اليهود على شيء وهم يسلون الهتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم إن من منع متاجد الخال أن يذكر فيها سوء وزعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يد قرونها انما فني لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب قُلْ لِلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَجِدُوا وَجْهَ اللَّهِ كَأَنَّمَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَخِرَّانِ فِي إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بل له ما في السماوات والأرض كنت له كونتون بذيع السماوات والأرض بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما فما يقول له كنت يقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأسينا آية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأسينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم الآيات لقوم يقنون وَالزَّيَّنَ الْآيَاتِ فَمِنْهُ كَنُونٍ إِنَّ أُورُثَ الْمَكَّةَ بِالْحَسْبِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ إِنَّ أُورُثَ الْمَكَّةَ بِالْحَسْبِ بَشِيرٌ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وليس أول أصحاب الجحيم ولن تضيعن كاليهود وللنصارى حتى تتبعن لتهم ولن تضيعن كاليهود وللنصارى حتى تتبعن لتهم قل إن هدى الله هو الهدى إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءه بعد الذي جاء مَا لَكَ أَن تُغْنِيَ ولي وَلِيًّا عَلَى نَفْسِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أولئك يؤمنون به، ومن يَتَّقُ به فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاطِئُونَ، ومن يَتَّقُ به فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاطِئُونَ. يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالم. يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها وَلَا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هلو صبور وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماماً قال إني جعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال وعهد الظالمين قال ومن ذريتي وَلَنَا يَنَوَّهُ الْبَلِيْعُ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَنَّهُ وَالتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَنَّهُ وَالتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعيدنا إلى إبراهيم وَمِنْهُ يُودِي النَّاسَ إِلَى الْفَقْرِ وَإِنَّ وَلَاتِهِنَّ وَحُكْمَ السُّيُودِ وَإِذْ قال رب جعل هذا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِبْقَاءِ الْوَعِيِّ وَالْبِجَالَةَ بَلَزَ الْأَنِينَ وَأَضْعُكُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَذَّابِ مَنْآمَلًا لِلْهُمْدِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِيَهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابٍ نَارٍ وبئس المصير كونه من كهوة أمكنه قليلا ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منافكنا وتغ علينا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مكانك واينى مناكك يا وطنا لنا وطبالنا انك انت التواب الرحيم وطبالنا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا وابعث فيهم منهم يتلو عليهم آياتك الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يغضب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَمَنْ يُضِفْ مِنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ رِسَالَةٌ وَلَقَدِ اسْتُضْنِيَهُ بِالدُّنْيَا وَإِنَّهُ بِالْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلَقَدِ اسْتُضْنِيَهُ بِالدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله وفّالك الدين فلا تموت إلا وأنتم مسلمون وغصى بآل وغنبئ ويعكمه يا بني إن الله الطفاة لا تموتن إلا وأنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهات أم إذ, إذ قال من قالوا نعبد إلهات وَلونابُذ إلَكَ وَإِلَأَبَ إكَ إِذ الرهِيم وَإثم إلَ وَإِثْ آ وَنَحْنُ لَُوسمون وَلنا بُذ إلَكَ وَإلَ أب إِكَ إِذ مائِنا وَإثم إلى وَإث تلك أمّة قد خلت، تلك أمّة قد خلت، لها ما كسبت ولقم ما كسبتم، لها ما كسبت ولقم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا ما كانوا يملون، وقالوا كنودا أو نصارا تهتدوا، وقالوا كنودا أو نصارا تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين. قل بل ملة إبراهيم حنيفة. وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إدراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط Yine yine yine, yine yine yine, yine yine والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والأسباق وما, أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ سَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ الله, اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صلغة الله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ من رتبه ومن أحسن من الله صبرة ونحن له وارثون ومن أحسن من الله صبرة ونحن له قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مكلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا نَحْمِلُهُ وَيَقُولُ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى أن تقولون إن إمراهيم وإسماعيل وإشحاق ويعقرب والأسلاط كانوا مرودا أو بصارا قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله؟ ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله؟ ونال الله بغافل إنما تعملون ونال الله بغافل إنما تعملون تلك أمة قرخت. تلك أمة قرخت. لا ما كسبت ولق ما كسبت. لا ما كسبت ولق ما كسبت. ولا تسألون عن كانوا يعملون. ولا سيقول السباه من الناس ما ولاهم انطيلتهم التي كانوا عليها سيقول السباه من الناس ما ولاهم انطيلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب كل الليل مشرق والنور يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَشَقًا لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَشَقًا لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وما جعلنا القبلة التي إِلَّا عليها إلا لنا لمن يتبع الرسول من من يقلب على عقبين وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا لنا لمن يتبع الرسول من قَالُوا عَلَى حَقٍّ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيئَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيئَةً عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَعِ إِلْمَانَكَاً إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاكِ لَرَؤُوبٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاكِ لَرَؤُوبٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَوَى تَقَلُّبَ وَيْهِكَ فِي السَّمَاءِ تقل دايمك في السماء، فلن وليا نتسلة تضاعه، فلن وليا نتسلة تضاعه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وجهك المسجد الحرام وحيثما كنتم, وحيث كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن أنه الحق من ربهم الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحكيم ربهم ومن الله بغافلنا ما يملون ومن الله بغافلنا ما يملون ولئن أتينا الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع بعضهم بتابع قبلة بعض وما يبعثون بتاب قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم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 وَإِنَّ فَرِيقَ مِنْهُمْ لَا يَتَّمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ وَبِكَ وَإِنَّ فَرِيقَ مِنْهُمْ لَا يَتَّمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ ربك فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا من ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهه هو موليها استبقوا الخيرات انما تكونوا يثيبكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جزيء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام حيث خرجت فوال شطر المسجد الحرام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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَيتَ فَوَلْنِ وَجَعَكَ شَقَّ الْمَسْئِلِ الْحَوْلَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُودُهُمْ شَقْرَهُ يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجْجَةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْجُوْهُمْ وَإِذْ مَا كُنتُمْ تَسَاؤُونَ وَقُمْتُمْ تَخَرُّهُ لِأَنَّ لَّن يَكُونَ لِلْأَسْيَافِ عَلَيْكُمْ سُدَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُ فَلَا تَخْشَوْنِ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أَلَمْ تَشْرَعُوا وَأَشْمُنِي وَلَهُ مِنَ الْعَمَتِ عَلَى الْقُرْءَانِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله الصادق <تصفيق> ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياؤ ولا تلا تشعون بل أحيانًا ولكن لا تشعرون. ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات. ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص. من الأموال والأمسي والثمرات، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أخربتهم قيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رادعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون هُنَكَ كَانَ فُرُوقٌ وَرَأَيْتُ رَبِّي وَرَحْمَتَهُ فَقُلْنَ كَثِيرٌ مُفْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إن الصفا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يصوف بهما فمن حج البيت أو اعتمر ومن فإن الله شاكر عليم ومن تَكُونَ أَيُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَافٍ عَن إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أولئك يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ لَيْسَ يَسْمَعُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ أولئك يلعنوا الله ويلعنوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وَأَنَّ ٱللَّهَ رَحِيمٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ غَضَبُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسُ أَبِمَعِينٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وما كن وهم الله فيها لا يغفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون قالدين فيها لا فقوا عنهم العذاب وَلَهُ هم منظرون وإلهكم إله واحد لا إله هُوَ هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله هُوَ هو الرحمن الرحيم إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَقْطَلَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَمْفَعُنَّهَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَقْطَلَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذا اَلتَّوْنَ <تصفيق> وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا لَمْ تَنفَعْنَاتْ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ الَّتِي تَجْرِي امِنَ السَّمَاءِ وَمَاءٌ سَلَّ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ نَجْعَلُهُ أَطْيَافًا بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَطَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح وأحياد الأرض بعد موتها ومست فيها من كل جادة وتصريف الرياح وتصريف الذياق واستحاد المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعطلون الناس من يتخذ من دون الله أنزادا يحبونهم كحب الله ومن الناس حين يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا خَشِي ضُحًبًا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا خَشِي ضُحًبًا لِلَّهِ وَلَنْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وظلموا إذ يعونا العذاب أن القوة لله جريعا وأن الله سبيل العذاب إذ تضرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب الأسباب وقال الذين اتبعوا ورحبوا العجاب وتقطعت فيه الأسدار وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال الذين اتبعوا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ كَمَا صَبَّهُ مِنْ قَبَالِكَ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَمَا هم بِخَارِجِينَ من النار وَمَا هم وإن من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوه قوات الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تستمعوا هفوا في الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنما يأموكم بالسوء والفحشاء وأن وعلى الله ما لا تعلمون إنما يأذون بالسوء والتحسين وأن تفوروا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يحبون شيئا ولا يستدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء قمتل فهم لا يعقلون ومتل الذين كفروا كمتل الذي ينعف بما لا يسمع إلا ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لخير الله فمن الضر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم وما الحنزير وما أهل الذي لغير الله فمن أسكر وغير وغير ولا عاد فلا إسمع لني إن الله رفور رحيم إن الله رفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتعون به ثمنا قليلا إن الذين ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله أهو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليهم إن الله غفور رحيم يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ طَرِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أيام معذورات، فمن كان بينكم مريضا أو على تفر فاستووا من أيام أخرى. أيام معذورات. وعلى الذين يطيقونه فيديته طعام مسكين وعن الذين يطيقونه فيديته طعام مسكين فمن تقوى خير فهو خير له وأن تقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن تقوى خير أنتهو خير لك وأن تقوموا خير لك تعلمون رمضان فيه القرآن هدى للناس وبيننات من الهدى والفرقان نحر <تصفيق> رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيننات من الهدى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهِ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى زَفَرٍ فَعِذَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَمَنْ كَانَ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 أبا وَلَا يَدْعُ غَيْرَ اللَّهِ فَلَا يُجِيبُ لَهُ وَيَخْزِيهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْفَرُ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا دَعَاكَ عِبَادِي يَعْصِمُونِ فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَالْمُؤْمِنُونَ بِي فُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ صِيَامٍ وَفَطِرُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ كُنْتُمْ لِنِبَاطٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاطٌ لَهُ فُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ صِيَامٍ وَفَطِرُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ألم الله أنكم كنتم تحتامون أنفسكم فساب عليكم وعفا عنكم ألم فَإِنَّ نَبَأَ شُرُوقِ النُّورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ نَبَأَ شُرُوقِ النُّورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ أَمْ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وقلوا واشتره حتى يتبين لكم الخيط الأليم فالخيط الأسولي من الفل ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا وأنتم عاففون في المساجل ولا تباشروهن وأنتم عاففون في المساجل تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته لعلهم يستقون تلك حضور الله فلا تقره كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يستقون ولا تأخذوا أموالكم بينكم في الباطل وتدلوا بها إلى الحكام ولا تأكلوا أنواع دي لكم دينكم في الباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا ويأكلوا بريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن, يسألونك عن الأهلة قل هي التَّعْيِينَ للناس والحج وليس الشَّمْسَ بأن وَالْقَمَرَ نُورًا من ظهورها ولكن السَّمَاوَاتِ من وَهُوَ وليت الجرم بأن تحصل بيوت من ظهورها ولكن منذر ومن اتقى واحصل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واحصل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم وقاتلوا سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعترضوا. وقاتلوا سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعترضوا. إن الله لا يحب المعتزين. لا يحب المعتدين وقتلواهم حيث تقتسمهم وأخرجواهم من حيث أخرجتم. وقتلواهم حيث تقتسمهم وأخرجواهم من حيث أخرجتم. والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم من المدينه الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم فإن قاتلكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كذلك جزاء الكافرين. فإن تهون فإن الله رضو الرحم. فإن تهون الله رضو الرحم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلهم انتهوا فلا تكون فتن الدين فإن تهوف لا عذوان إلا على الظالمين. فإن تهوف لا عذوان الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات بصالح. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تَذَكَّرُوا عَلَيْنَا تَجْعَلُونَ لَنَا تَذَكَّرُوا عَلَيْنَا بِاسْمِ نَا تَذَكَّرُوا عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وأنفقوا في, وأنفقوا في سبيل اللَّهِ وَلَا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب وَلَا وأحسنوا بِأَيْدِيكُمْ <تصفيق> وَنُفِّذِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَأَكْمِلُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ولا تحذقوا رؤوسكم حتى يجرغ الهدي محمة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسف فمن كان منكم مريضا أو به أذى من وقت فبديت من صيان أو صدفة أو نس فَإِذَا أَمْنَتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَسَّيْنَّهُ مِنَ الْهَدْفِ فَإِذَا أَمْنَتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَسَّيْنَّهُ مِنَ الْهَدْفِ فَمَنْ لم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ في الحج وَسَبَعَةٍ إِذَا رجعتم فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله وعلموا أن الله شديد اللعاب. واتقوا الله وعلموا أن الله شديد اللعاب. الحج أشهر, معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال وما تفعلون من خير يا لله وما تفعلون من خير يا لله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أون الألباب وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا ظلما وربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا ظلما وربكم. فإذا أفضتم من أربات فذكو الله عند المشعال الحرام وذكروه كما هداكم.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 <تصفيق> ثم أفيدوا من حيث أفاهض الناس واستقفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيدوا من حيث أفاهض الناس واستقفر الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَذِكْرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له بالآخرة من خلاص فمن الناس من يقول في الدنيا وما في من خلاص ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أولئك لهم نصيب مما كتبوا أولئك لهم نصيب مما كتب والله سريع الحساب والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات <تصفيق> أبهر الله في أيام مع سردات فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه تعجل في يومه فلا إثم ومن تأخر فلا لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألز الخصاب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألز الخصاب وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْفَ وَإِذَا هَاجَ عَنَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْفَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفساد والله لا يُحِبُّ الفساد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 ومن الناس من يشري نفسه بتغاء موضات الله والله رأب بالعذاب ومن الناس من يشري نفسه بتغاء موضات الله والله رأب بالعذاب يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة فاتبعوه قوات الشيطان إنه لكم عبوب فإن ذلكم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم زنت ظلم أن ضاد حن هم يرون إلا أن يأتيه الله بضل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هم إلا نم بني والمناجك وقضى الامر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع طلب بني كم آتيناهم من آية لدينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله لَيْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْقُرُونَ من, مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والله يرزق من يشاء بغير حساب فالله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كان الناس أمة واحدة ثلاثة الله النبيين مبشئين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل العرور الكتاب بالحف يحكم بين الناس إنما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات فهدى الله الذين آمنوا لنختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدى الله الذين آمنوا لنختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى أقراط مستفيد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ مَّنَافِقُونَ وَقَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ قَوْمُهُمْ وَذُوقُوا الْبَأْسَ وَالضَّرَّ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ وَالضَّرَّ سور والذين آمنوا معهم متراصوا نصر, نصر الله قريب انا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمِسْكِينِ وَالْغَرِيبِ وَمَا تَمْلِكُونَ مِنْ خَيْرٍ فَتُؤْتُوهُ مَنْ تُحِبُّونَ وَمَا تَمْلِكُونَ مِنْ وما تفعلون من خير فإن الله به علي وما تفعلون من خير فإن الله به علي قتبا عليكم الفتال وهو كله لكم وَأَسَأَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَسَأَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَأَسَأَن تُنْفِقُوا شَيْئًا وَهُوَ كَمَالُكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام كتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام كتال. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام هو اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى <تصفيق> وَمَن يَرْتَدِل مِن كُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُرُّهُ وَكَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَن يَرْتَدِل مِن كُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُرُّهُ وَكَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في والآخرون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرضون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس لَنَجْعَلَنَّ لَهُم مَّأْسًى أَسْفَرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ إِنَّمَا مَا يُنفِقُونَ لَهُ أَجْرٌ عِندَ اللَّهِ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا قُلِ اللَّهُ كَذَالِكَ كذلك يبني الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما كل إصلاف لهم خير الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما كل لهم خير وَإِن تُخَالِقُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن تُخَالِقُوهُمْ كَإِخْوَانِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَاللَّهُ من ولو شاء اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إن الله عزيز حسيم إن الله عزيز وَلَا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا أمس مؤمنة خم من مشركة ولو أعجبتك ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعرض مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا نفخ من مشيت ولا أجدك أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والموافرة بإبنه. يُنَزِّلُهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَأْوٰى رَبُّهُ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَبَيِّنُ آيَاتِهِ لَعَلَّنَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْيِطِ اِذَا أَتَوْنَكَ إِلَى الْحَيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا أَتَوْنَكَ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَاسْتَوْبُونَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَاسْتَوْبُونَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ توارنا والحب المتقصير. النساء قم لكم فأتو حظكم أن ناشتكم. النساء قم لكم فأتو حظكم أن لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم واستقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه ورشل المؤمنين واستقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه ورشل ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله تمي العليم لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن تَسَرَّضُ قُدُومُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ يُؤْلُونَ من نسائهم واربعه اشهر تئن فاء فان الله غفور رحيم تئن فاء قد نمن وعده الحق وان عدم الطلاق الله سبير وإن عجل الصلاة فإن الله عزيز يَتَرَبَّصْنَ والمقلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقعون والمقلقات يتربصن بأنفسهن فلا ولا يحل لأن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابولتهم أَحَقُّ احد بودهن في ذلك ان اراد اصلاح وابولتهم ما احد بودهن في ذلك ان اراد اصلاح الذي عليهن بالمعروف للذي عليهن الذي معروف وللذجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ولذجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاة مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاة مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أَن تأخذوا مما لا شيء لكم هُنَا شيء إلا أن فإن خشتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهم فيما افترت به. فإن خشتم أن تلك حدود الله فلا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِن كَانُوا لِلَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا هَذَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ قَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ ذَعْثُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِنْ قَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ ذَعْثُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِنْ قَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا لن يترجع ابناؤه إن يقي ما حدود الله. فإن صلكه خلاته حزماً لن يترجع. وتلك حدود الله مبينها لقوم يعلمون مبينها لقوم يعلمون وَإِذَا قَلَّكُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَدَلَّهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَدِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا قَلَّكُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَدَلَّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ يرحوه الذي معه ولا تمسكوه ضرارا تعتذوا ولا تمسكوه ضروا وان تعتذوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوة ولا تتخذوا آيات الله هدوة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعبكم به واذكروا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْجَلَى لَكُمْ مِنَ الْأَسَابِيَ وَالْحِصْلَةَ لَعِبْرُكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اَيَكُلُّ شَيْءٍ عَنِ وَاِذَا قَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ قَلَا تَحْسَبُونَ أَنَّكُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ فَهْلَقُتُمُ النِّشَاءَكَ بَلَقُوا عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْفُدُوهُنَّ أَشَّكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَى ضَوْدَ لَهُمْ بِالْمَعْرُوسِ ذَلِكَ يُعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك المعرض لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكاركم وأقهر ذلكم أذكاركم وأقهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم والوالدات يرضى أن أولادهن حولين كاملا لمن أراد أن يتم والوالدات يرضى أن أولادهن كاملا لمن أراد وعلى المولود له رزقه النّوى وكثرته النّبي المعروف. وعلى المولود له رزقه النّوى وكثرته النّبي لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تظلم الوالدة بولدها ولا مولود له بولده لا تظلم الوالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاور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 وإن أردتم أن تشتبعوا أولادكم فلا دراح عليكم إذا كلمتم ما آتيتم بمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تَعْمَلُونَ بما تقلوا وأمروا أن الله بما تعملوا ببصير والذين يتوفون منكم ويجرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذي لم تعففن منكم ويجعون أبوابا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم نَّفْلَتُنَا عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا بِأَنفُسِهِم في نَّبِ الْمَعْرُوفِ فَإِذَا بلغن أجلهن فلا عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا بِأَنفُسِهِم في نَّبِ والله بما تعملون خبير. والله بما تملدون خبير. ولا جناح عليكم فيما ضبطتم به من خطبة نساء أو أثنتم في أنفسكم. وَلَا كُنَا فيما فِي مَا عَرَّبْتُمْ بِهِ مِنْ شِطُبَةٍ نِسَاءٍ علم الله أنكم ستذكرونهن ولا تلا تواعزوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا علم الظور أنكم ستذكرونهن ولا تلا وَلَيْسَ وَلَدٌ إِلَّا أَن تَقُولُ قُلَمْ مَعْرُوفٌ وَلَا تَعْزِمُ وَقْدَةً نِكَاحٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَلَا تَعْزِمُ وَقْدَةً نِكَاحٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَلَمْ يُؤْمِنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُ وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُ وَلَمْ أن, أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وعنده أن نطر أقول الحي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة لا جناح عليكم إن ومسعوهن أو تتربو لهم فريدا على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين على المسيء قدره وعلى المكتئ قدره متى بالعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهل كلقت في من كن انتمتم لو قرضت لهم لخلي وطن سنحكم ما قرضت سنحكم ما قرضكم يعفون او يقوى يعفو الذي بيدني عقدة أَرَضُوا مَا كَرَضُوا إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُونَ الَّذِي بِيَدِهِ أَخْزَتُهُمْكَ وَأَن تَفُو أَقْرَبُ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وأن تعفوا أفردوا للتقوى ولا تنسوا الفصل بينكم إن الله بما تعملون بصير إن الله تعملون بصير حافظوا على وأقوم لله قاني في اعزنا لك قاد واقوم والصلاه لله كون في تئن فرجالا او ركبانا فإن فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ والذين يتوفون منكم ويرون أزواج وصية لأزواجهم متى عن إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويرون أزواج وصية لأزواجهم. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا دُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ مِّن مَّعْرُوفٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا دُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ والله عزيز حكيم, والله حكيم وللمسلقات متاع بالمعروف حقا على المستفيد وللمسلقات متاع بالمعروف حقا على المستفيد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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم عدم الموت فقال له الله روتو ثم أحياه إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لدو فضل على الناس ولكن اَتَّقُوا الَّذِي لَا تَشْفَعُ لَهُ أَحَدٌ وَلَا يُجِيرُكَ إِلَّا هُوَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله يقبض ويرسل واليه ترجعون والله يكذب ويرشق واليه ترجعون الم تر الى الملائكه بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر إلى الملعين بني إسرائيل من بعده ساهد قالوا لنبيه له بعث نقاتل في سبيل الله قال ألا سئتم إن كتب عليكم الكتاب ألا تقاتلوا قال ألا سئتم إن كتب عليكم الكتاب ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعة من المال قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعة المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي مركه من يشاء والله واتع عليم والله يؤتي مركه من يشاء والله واتع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التاروس فيه ستينة من ربكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم أن يأتيكم التاروس فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكة أن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكِنَّكُمْ تَمْنُونَ أَنْفُسَكُمْ وَدَخَلْتُمْ إِنَّكَ لَفَاسِقٌ وَإِنْ أَغْنَى تَحِيرُهُنَّ لَا تَيْأَسُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إن قال تعالى سلمكم إنكم مؤمنون فلما فصل قالوا سب الجنود قال إن الله متريق بنهر فمن شرب منه فليس من تَرَى مَغْفِرَةَ قُرُوضٍ بِغُنُودِ قَدَحٍ مَنْ مَنَ نَسِيمُ مِنْ هَذَا الْكَمَ شَرِبَهُ فَلَيْسَ مِنِّي تَمَنَّ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مني, مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَقْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي من اغترف غرفة بيده فأنشت من أغزليت مني ولم نمت عنه فإنه مني إلا من اغترف فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم فلمّا جاوزه هو وَالَّذين آمنوا معه قالوا لا قَطَتَنَا الْيَوْمَ بِجَالوتَ وَجُنوده فَلَمَّا جَاعَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَادُونَ يَطَاقَ تَلَنَا الْيَوْمَ بِجَامُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَبْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاكُ اللَّهِ كَمِّمْ فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين قال الذين يظنون أنهم لا قوة إلا في أسم قليلة غلبت أسئة كثيرة بإذن الله والله مع الصامرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرذ علينا أقدامنا أنصرنا على القوم الكافرين ولما برسوا لجالوت وجلوده قالوا ربنا أكتش علينا كبرا وكذر أقدامنا أنصرنا على القوم فأزم الكافرين فأزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فأزموا الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ عَلَّمَهُ مِنْ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ قولا المجد والله لا سبقه بالعز لا تجدد احوا لك ان هذا حق على تلك آيات الله عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَيَّتُهُ بَلَسَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَسْبِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا وَهُزُولُ بَضْلٍ أَبَاضَهُمْ عَلَى بَاضِمٍ مِنْهُمْ من كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عَن ثَمَرِ مَرْيَمَ زِينَةً وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَتَيْنَا عَن ثَمَرِ مَرْيَمَ زِينَةً وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الَّذِينَ من إن من بعد ما جاءت هبوا البينات ولا تختلف ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد إن بعد ما جاء ولاتي اختلפו ولاتي اختلפו فمنهم من آمن و منهم من كفر ولاتي اختلפו فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مغفة ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله مغفة ولكن الله يفعل ما يريد يا فَكُنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْنَهُ فِينٌ وَلَا خِلْقٌ وَلَا شَفَاعَةٌ إِلَّا مَنْ لَأْنَهُ عَصِفَ فِي النَّارِ فَكُنَاكُمْ يَلْوَلَا بِيُمْسِيهِ وَلَا خَلْصٌ وَلَا شَفَاهٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ القيوم. وَالْكَافِرُونَ <تصفيق> اللهم لا تأخذه سنت ولا نوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْتَرِعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِبْنِهِ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وَاسْتَعْفُوْ سِيُّهُ السماوات, السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَأْوُذُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَأْوُذُهُ وهو العمل العظيم لا إكراد الدين لا, لا, لا إكراد الدين قد تبين الوشد من الغيب قد تبين الوشد من, الغيب من الغيب فمن ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة وسطالا فصام لها فمن يكبر بالصابة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة وسطالا فصام لها والله سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلا النور الله ولي الذين والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولئك أصحاب النار هم فيها قاندو أولئك أصحاب النار هم فيها ألم تر إلى الذي حاجز الرحم بي ربه من آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت من قال إلى الذي عاج إبراهيم بربه أن آتاه الله الملك إذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي قال قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ أَنُؤْمِنُ بِالَّذِي قال إر spear فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر قال وَيُثَرُّلَنَّ كَحْضُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أَوْ كالذي مر على قوية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها حسن الذي مر على قوية هي قاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث فأماته بعثه قال لبست يوما أو بعض يوم. قال لبست يوما حزضا يوم. قال بل لبست مئة عام فأمضه إلى قعامك وشرابك لم يتسنه قال بل لبست مئة عام. والخاشع قد لمن يتسنى وانضو الى إله ما لك ونجعل لك آية لنا وانضو الى حمارك وَهُوَ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِذُّهَا فَمَا نُسُؤُ الْأَحْمَاءُ وَهُوَ إِلَى اللَّيْهَ كَيْفَ نُشِذُّهَا فَمَا نُسُؤُ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 قال بلا ولتي يوم إن قلبي قال بلا ولتي يوم إن قلبي قال فخذ أربعة من طير فقوهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن سعيا ونفق <تصفيق> الأربعة فَإِذَا إليك نُزِّلَ إِلَيْكُم نَجْمٌ لَّا يَغْمَضُ فِيهِ لَهُ بُنْيَانٌ لَّيْسَ بِأَمَانٍ وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وأعلم أن الله عزيز حسين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة ما سلمنا فينا له في كنا كن كن الحبك ان دك سبع سنبل في كل صوره بذي مئه والله لمن يشاء والله واسع عليم والله من ضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله ثم لا يتفعون ما Oh. لهم أجر من ذربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجر من ذربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروفون ورات خير من صدقه يسد وآذا والله غني ان ترى ما هو خير من صدقه يسد يا أي الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أي الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذات الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذات فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فمثله كمثل صفوان عليه تراب لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يُنْفِقُونَ أموالهم فِي سَبِيلِ اللَّهِ من كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ وَمَثَلُ الَّذِينَ ينفقون فِتَمْ مِنَ الْأَنْقُسِ إِن كَمَ كَذَنَّك بِرَوْثَة كَرْمَ سَيْلٍ نَتٍ بِرَوْثَة أَصَابَ عَابِرٌ فَآتَتْ كُلَّهَا ضَعْفَيْن فإن لم يصبها كمثل جنة بروة أصابها عارم فآتت أكلها زعفين فإلا في الآواب ينفق والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير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 تحتها <تصفيق> الأنهار جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأعماد تيء تحتها الأبهار له فيها من كل السماعات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين ما كتلتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أن تكون ما كتلتم ولا تهمو الخبيث منه تقول ولست بآفده إلا. وَاللَّهُ أَمِنَ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَاللَّهُ أَمِنَ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفقراء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله يرحم من يكتب قسمه من يشاء يكتب قسمه من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد خيرا كثيرا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْذَانِ وَمَا أَنْتَ نذرت ام نذرت من نذر فإن الله يعلمه ولا من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعمان وإن تبدو الصدقات فنعمان هو وتؤتى الفقراء اف خير لكم وين او هو الفقراء خير لكم عنكم من سيئاتكم وأنتم من سيأتي والله بما تعملون قدير والله بما تعملون قدير ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك أودعا ولكن الله يهدي من يشاء وما كنفقوا من خير فلأنفسك وما كنفقوا من خير فلأنفسك وما تنفقون إلا التضاء وله الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقون إلا التضاء إليكم وأنتم لا تزمنون للفقراء الذين أحصئوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض للفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحكمهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماه لا ضربا في الأرض فَوَلَّيَ الْجِنُّ أَمِنَ ٱلْإِنْسِ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَطْرُدُونَ بِسِيمَاهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ قِنْطَارٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ أَلَمْ يَقُولُوا إِنَّنَا كُنَّا أَمْ وَلَهُمْ بِالذَّنْبِ وَلَا نَرْثُو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 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه المس كما الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا لا جدا بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فمن جاءه وَمَنْ عَادَ فَأُولَادُكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَادُكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَكُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ ينحك الله الردى ويضي وَاللَّهُ والله لا يحب كل كفار أثير والله لا يحب كل كفار أثير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 وعجحات وأخاروا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وَلَا من دربهم ولا خوف عليهم ولا هم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وغروا ما بقي من الزباءكم يا أيها الذين آمنوا استقر الله عزونا دفياً مرزا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن لم تبحانوا فأزنوا بحق من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سَنَفْرُغُ خَيْرَ وَالِكِ فَلَا تَنْهَهُنَّ وَلَا كُنْ لَهُ وَإِنْ كَانَ ضُرَّةً فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ شُكْنًا فَنَظْرَةٌ إِلَى ميسرة وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْمَلُونَ وَتَخَافُونَ الله، ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفي كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا. إذا تباينتم بذين إلى أجل مسمى ولي كتب بينكم وَلَا بالعرض ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب بينكم كاتب بالعرض ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبقى منه شيئا فليتب والذب للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبقى منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليم للوليه بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن إلا هو فالهم لنوريه بالعب فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فاستشهدوا شهيدين من رجالكم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 من تضروا من الشهداء أن تضل إحجاهما تتذكر إحجاهما الأقرى ولا يأت الشهداء إذا مادوا ولا يأت الشهداء ولا أَأَن أن صَغِيرا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقصق عند الله واقوى من الشهاده وادها الا توبوا ذلكم اقصق عند الله واقوى من الشهاده وادها تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد ولا يضر كاتب ولا شهيد وَإِن تَصَالُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِفُسُوقٍ وَإِن كَطَرَوْا ذَيْنُ نُغْضُضُ صُحُفَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ويوليه الله والله بكل شيء علي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وإن كنتم على وَلَن تَجِدُوا كَافِرًا يَتَّقِيَ اللَّهَ حَتَّىٰ يَكُونَ رَجُلًا مُتَّقِيًا فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَنُؤَدِّ الَّذِي صُمِّلَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ إِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا الَّذِي من أمانته وليتسل الله ربك ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه ولا تكتم الشهادة ومن فإنه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ علي وَاللَّهُ لَمَا تَعْمَلُونَ علي لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ هَذِهِ وَمَا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخُوُهُ يُحَاسِرُكُمْ بِهِ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ يُعْطِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يُعْطِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ ﴿اللَّهُ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ والله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أَفَنُرْسِلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ أَفَنُرْسِلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أحد من رسله وقالوا تَبِعْنَا وأطعنا غفرانك, غفرانك ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتتتبت لا يجيب الله نفسا إلا وشعها لها ما كتبت وعليها ما اتتبت لا تآخذنا إن نسينا أو ربنا لا تؤاخذنا ان ننسى ان اقطعنا ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا فاغفر مولانا فصننا على القوم الكاتب